إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابه ما قائفة من المؤمنين الزاني لا ين لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يغمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبداء ولا تقبل لهم شهادة أبداء وأولئك هم الفاسقون.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 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ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 إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرٌ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ وَقَالُوا هَذَا إِفْكُكُمْ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا لا الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفترتم فيه عذاب عظيم يعيركم الله أن تعودوا لمثله أبدا والله عليم حكيم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 ورحمته ما زكى منكم من أحد ابدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا ان يؤتوا للقربى والمساق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 لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِّنَةُ هُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ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 الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 وقل للمؤمنات يوقضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن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 ولا يضربن بأرجلهن إن ليولم ما يخفين من زينتهن وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف في الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله حتى يغنيهم الله من والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتُهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتهو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ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 يوقد من شجرة مباركه زيتونه لا شرقيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على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 يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم, ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب ك سراب بقيعت يحسبه الثمن ما والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعت يحسبه الثمن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله ووجد الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسابَ وَاللَّهُ سَريعُ الحِسابِ أو كظلماتٍ في بحر اللجيه يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من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 أو كظلمات في بحر اللجين يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكد يراعها ظلما تُم بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراعها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض والطيور صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه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 والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم ومنهم من يمشي على أربع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 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَفِي قُلُّبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ اغْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الَّائكَ هُمُ الْعَالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّه وَيَخْشَى اللَّه وَيَتَّقِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن أَمَرْتَهُمْ لَا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 وَمَا أَوَاهُمْ إِلَّا النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثلاث مرات.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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إن لا تلاجعون نكاحا فليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أي ضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وَإِذَا كانوا معه على أَمْرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا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 ادْعُوا بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا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 قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَفِّئُهُمْ بِمَا عَمِيلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ